لا لا لا لا لا بلا بلا لا لا بلا بلا ولا لا ولا ولا ولا لا لا لا ولا ولا لا لا لا ولا ولا ولا حفرة نختبر فيها بل أعمال وفيها الفوز يعرف والخسارة وفيها الفوز يعرف والخسارة بحفرة نختبر فيها بل أعمال وفيها الفوز يعرف والخسارة في الدنيا بشوف الناس عقال وكلان في وها في الصدارة. وحق الاخره والله جهال ترى العقال فيها يا خساره ترى العقال فيها يا خساره على الباطل تراه الماره وابطال ترى الفاتر تقول الثار اثره وعند الحق صار الوانه واشكال وضعت هنجمتهم والعساره وضعت هن على الباطل تراهن مارق وابطال ترى الفاتر تقول الثراء وعند الحق صار الوانه وشكال وضعت هنجمتهم والعازرة وضعت هنجمتهم والعسارة في الدنيا تنافستوا على المال وتهتوى في هواها والحضارة وبعتوا روحكم للباطل ذل بحق القات والما والسجاره بحق القات والما والسجارة كفى قفله لكم وعراض وهمال شريعه الدين غيرته مساره وبعد العلم صرتوا فيها جهال ونجستوا البدن بعد الطهاره ونجستوا البدن بعد الطهاره فيا من كنت شوف ما كان كمال تخيل جنة الخالق وناره طق الباطل ونار الحق شعال ويوم الموت كل في ويوم الموت كل في